بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وان تحل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكتم مالا بدا أحسب ان لم يرهم